وَخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ نَعْلَمُ مَا نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ God. Man. لقد كنت في غفلة منها، فكشفنا. قد كنت في غفلة منها وقال قريبا لفضيله الدكتور قال لا ترتصموا لدي وقد قدمت Ah. Uh... فت الجنة للمتقين غير بعيد <تصفيق> ذلك <تصفيق> وكم الدكتور وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الوقت وَص تفع يم يونَذِ المُنَذِ مِ Oh, oh, oh. نحن أعلم بما يقولون <تصفيق> وما We're بسم الله Oh. لفضيله <تصفيق> نحن الله Well that الشمس والقمر